يا قوم كفوا عن اللذات انفسكم وحاسبوها فما في الأمر مليهات متى النهوض وهذا العرض منتهكم والصف مضطرب والشمل أشتات في كل يوم لنا شكوى نقضمها وليس تجد شكاوى واحتجاجات عاب الجراح يفوح في الأرض وغربى لبيكها بالروح فتوف ولا تنبي وهن صلاة عظيم وأنأ يا وهن صلاة عظيم وأنأ يا من الصليب يا أستفتى ذبي يا أستفتى ذبي سل الدم في ساحه الغدري افتو حياتوا لا ترضى بالقهر في ساحه الغدر افتو حياتوا لا ترضى بالقهر قد حالوا الغدار وجرعون اجعل خطابك نار تكويهم باللهبي عبر جراح يفوح في الأرض وغضبي, وغضبي نبيكها بالروح فتف ولا تنبي تهبي عبر جراح يفوح في الأرض وغضبي, وغضبي نبيكها بالروح فتف ولا تنبي وهم صلاح الدين وأن أياح صلاح الدين وانت يا الدين ملي الصليبي يا اسد فلتذبي يا اسد فلتذبي مصر الرسول شكا قد ظلم نس الحرم والليل قد حلكا كبرائنا انقسموا مصر الرسول شكا قد ظلم نس الحرم والليل قد حركا كبرانا انقسموا والجوع الاطفال وحصارهم الاطفال وجوع الاطفال وحصارهم قطا من يحرق الانذا بالنار لا الخطب او الجراء يكون في الارض وامضيق بغضبي لبيكها بالنور فتفلا تهبين عقل الجراح في الأرض وغضب نبيكها بالروح فتفلا تهبي وأن صلاح الدين وأن أياحقين وأن صلاح الدين وأن أياحقين أيا من للصليبين يا أستفلتت بيه إن المض ج عن قيدك الثام أو صمة الأذ لك إن إند ج عن قيدك الت أو صمة الأذ لباك السلام بيم القآن ووساحنا الإمان بها القرآن وسلاحنا الإمان سنحمل الأكفان يا أرض فارتقي عب كل جراح يفوح في الأرض وغضب وغضب تبيكها بالروح فتوف ولا تهبي عب كل جراح يفوح في الأرض وغضب وغضب بالروح فتوف ولا تهبي وأن صلا حتي وأن أي حتي وأن صلاح الدين وأن أياح الطين من للصليبين يا أستفل تثبي يا أستفل تثبي يا